الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح طقامة الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استاو عطى ديالو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 <تصفيق> آمين والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إن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 انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون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 سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أنها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 من الآيات ما فيه بلاء مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد. <تصفيق> أكبر الله أكبر. الله اكبر الله اكبر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 إن هؤلاء لا قولون إني إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآباء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 ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مغلا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله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 ثمَّ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّهَا ذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ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 فارتقب انهم مرتقبون الله اكبر الله اكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله